اخرجه و ا ل ب خ ا أ ي ومسلم ومسلم آ ذ ن ت ك على س و ا ومتاع الإلهين قال رب احكم ق I'm a fighter. واما اليتيم فلا تقضى وأم واما أ م بنعمه ربك فحدث La- e ذ ك ر الذي أ ن ق ض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ف إ ن مع العسر يسرا فانظر الى ربك صلى الله عليه وسلم Amen. اخوه الايمان التي تلاها القارئ الشيخ محمود أ ب و ا ل و ف ع الصعيدي ب د أ ن ا لقاءنا بحضرتكم اخوه ا ل إ ي م ا ن حيث ننقل إ ل ي ك م